والله يحصمك من الناس ان الله لا يهدي قوما كافرين قل يا اهل الكتاب لا تستعلوا علي شنا حتى تقيموا الصلاة بِكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ مِنَ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ صَرَنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا وعمل بِالصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَقَدْ خَدَنَّا لِسَقَبَلِي إِسْرَاءَ وَإِلَى أَرْشَنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَ سَوَاءٌ أَنفُسُهُمْ فَارِقٌ كَذَّبُوا وَفَرِيقٌ يَقْتُلُونَ